كلا ان انها لضا زاعه للشوا تدعو من ادبر وتلى وجمع فاوعى ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا İlla Mucallīn, al-ladīn ھم ھala صلاتھھم دائمون, فِي أموالھم حق معلوم لِالسائِلِ وَالمحروم، وَاللَّذِينَ يصدقون بيوم الدين ''İn عذاب ربهم غير مأمون'' ''والذين هم لفروجهم حافظون'' ''İlla على أزواجهم أو ما ملكت أيمالهم فإنهم غير ملومين'' ''Fمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم قائمون